وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْكُرُهْ فَلَوْمَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْكُرُهْ فَلَوْمَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وَقَنَا وَأُشْرِبُ في قلوبهم بِهِمَّْهِ لَ بِفُفرْرِهِم قالوا جَمََّ وَ قََّ وَأُشِبُ فيِي قُل بئس ما Oh hey.